نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه الآية الخمسون قل كونوا حجارة أو حديدا قل لهم أيها الرسول كونوا أيها المشركون إن استطعتم حجارة في شدتها أو كونوا حديدا في قوته ولن تستطيعوا ذلك ربنا يقول قل كونوا حجارة أو حديدة هذا تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم في محاجة منكري البعث أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين للبعث بعد الموت إن كنتم تعجبون من قدرة الله على إحيائكم فكونوا ان استطعتم حجارة أو حديدا فسيبعثكم أيضا فربنا جل جلاله هو الذي خلقهم أولا وهو قادر على إحيائهم الآية الحادية والخمسون أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا او كونوا خلقا اخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم فان الله معيدكم كما بداكم ومحييكم كما خلقكم اول مره فسيقول هؤلاء المعاندون من يعيدنا احياء بعد بعد موتنا قل لهم يعيدكم الذي خلقكم اول مره على غير مثال سابق فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم ويقولون مستبعدين متى هذه الاعاده قل لهم لعلها قريبة فكل ما هو آت قريب يأتي تلقين العقيدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم أي أو كون أيها المنكرون البعث خلقا مما يعظم في نفوسكم إن استضعتم مما تستبعدون معه قدرة الله على احيائكم فاعلموا أنه لا بد من بعثكم على أي خلقة كنتم مهما بلغت من القوة والشدة فسيقولون من يعيدنا أي فسيقول المنكرون البعث من يبعثنا بعد موتنا إن كنا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدورنا قل الذي فضركم أول مرة أي قل لهم يا محمد سيعيدكم الله الذي ابتدأ خلقكم أول مرة حينما خلقكم من العدم على غير مثال سبق فالذي قدر على البداء قادر على الاعاده فسيمغضون اليك رؤوسهم أي فإذا اجبتهم بذلك فسيحركون إلي رؤوسهم برفع وخفض استهزاء منهم ويقولون متى هو أي ويقول هؤلاء المنكرون للبعث تعنثا واستكبارا واستبعادا منهم لوقوعه متى يقع هذا البعث الذي تتزعمه قل عسى أن يكون قريبا أي قل لهم هو قريب سيأتيكم لا محالة فاحذروا الآية الثانية والخمسون يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يعيدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر فتستجيبون من قادين لأمره حامدين إياه وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنا قليلا إذا يستمر التلقين يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أي وذلك البعث الذي تنكرونه أيها المشركون واقع يوم يدعوكم ربكم للحساب والجزاء والقصاص يوم القيامة فتستجيبون كلكم لله تستجيبون بالخروج فورا من قبوركم أحياء وتنقادون لدعوته بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا أي وتظنون يا الناس حين تبعثون يوم القيامة أنكم لم تمكثوا في الدنيا إلا وقت يسير يعني مدة الحياة ومدة البرزخ حينما كانوا شفاة في الأرض أحياء وأموت يظنون ان هذه المدة كانت يسيره أمام ما يشاهدون من الأهوال الآية الثالثة والخمسون وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقل أيها الرسول لعبادي المؤمنين بي يقود الكريمة الطيبة عندما يحاورون ويجتلب الكريمة السيئة المنفرة لأن الشيطان يستغلها فيصعى بينهم لما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والاخرويه إن الشيطان كان للإنسان عدوا واضح العداوة، فعليه أن يحذر منه. وهذه الآية الكريمة من الآيات التي يقال فيها القواعد القواعد القرآنية. وقد صنف في هذا الدكتور عمر بن قبل فرج الله عنه وأسبغه الله ثوب العافية وبارك الله له في الأهل والذريه ألف كتاب سماه قواعد قرآنية وذكر في القاعدة الأولى هذا المعنى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن أي وقل يا محمد فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لكل من يدعو إلى الله وكل مؤمن ينبغي أن يدعو إلى الله تعالى وقل آمرا عبادي المؤمنين بان يقول بعضهم لبعض في محاوراتهم ومخاطباتهم الكلام الأحسن من الكلمات الطيبه اللينه اللقيفة التي هي أحسن مما سواها يعني لا ناتي بالحسن فقط بل بما هو أحسن ثم عدل ربنا ذلك قال إن الشيطان ينزغ بينهم يقول لهم يقول الذي أحسن لأن الشيطان الشيطان البعيد من رحمه الله والبعيد من كل خير فإنه يقوم بالافساد بينهم وتهيج العداوات والشرور من المخاصمة والمقاتلة وغير ذلك من القضاء ثم قال ربنا إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أي إن الشيطان ينزغ بينهم لأنه كان لآدم وذريته عدوا مظهرا لشدة عداوته ومتى كان هذا من حين امتناعه من السجود لآدم وحسده له حتى أخرجه من الجنة الآية الرابعة والخمسون ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم أيها الناس أعلم بكم فلا يخفى عليه منكم شيء إن يشأ أن يرحمكم رحمكم بأن يفتقكم للإيمان والعمل الصالح وإن يشأ أن يعذبكم عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفر وما بعثناك أيها الرسول عليهم مكيلا تجبرهم على الإيمان وتمنعهم من الكفر وتفضي عليهم أعمالهم إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتنريغه أي مبلغ عن الله الذي أمرك بتنريغه إذا ربنا يقول ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشا يعذبكم اي ربكم اعلم بمن يستحق منكم الرحمه وبمن يستحق الهدايه ومن لا يستحقها ان رحمتكم بان يوفقكم لاسبابها تهتز او ان تعذبكم تعذيبكم بان يخذلكم عن اسباب الرحمه تضل وما ارسلناك عليهم وكيلا باعتبار أن الداعي يدعو الى الله ليس مطالب بالنتائج انما عليه أن يؤدي حق الله في الدعوه وأن يقيم الحج على الناس وما ارسلناك عليهم وكيلا أي وما ارسلناك يا محمد على من ارسلناك عليه حافظا وكفيلا فما اوتي اليك ايمان ولا مجازاتهم إنما أرسلناك إليهم لتبلغهم رسالاتنا والله تعالى إن شاء أهداهم ورحمهم وإن شاء خذلهم وعدبهم الآية الخامسة والخمسون وربك أعلم بمن في السماوات والأرض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 وأعطينا داود كتابا هو الزبور إذا ربنا يقول وربك أعلم بمن في السماوات والأرض أي وربك يا محمد أعلم بمن في السماوات ومن في الأرض من خلقه فيعلم نياتهم ويعلم أحوالهم ويعلم أعمالهم ويعلم آجالهم وما يصلحهم ويعلم من يستحق الرحمة منهم فيهديه ومن يستحق منهم العذاب فيضله ويشقيه وذلك بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض أي ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض كتفضيلهم بالعلم والكتب والشرائع والمعجزات والخصائص والشمائل ودلائل النبوة وآتينا داود زبورا أي اعطينا نبينا داود كتابا اسمه الزبور وفضلناه به وكان يقرأه فليس للمكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم أن ينكر تفضيلنا له بالنبوة والقرآن وهنا تنبيه الله قد أعطى داود الملك لكن ذكر هنا الكتاب باعتبار أن العلم النافع هو خير من حطام الدنيا الفاني والمؤمن لديه هذا الكتاب القرآن الكريم عليه أن يكثر من القراءة والتدبر والعمل والحفظ وعليه أن ينافع في حياته عن القرآن باتا لعلومه وباثا لما فيه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 ولا يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم ومن كان عاجزا لا يكون إلها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أي قل لهم قل لهم أيها النبي الكريم قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله عند حلول الشدائد بكم فانظروا هل يقدرون على أن يزيلوا الضر عنكم الكلية أو يحولوه من حال إلى حال فيغير صفته أو يحولوه إلى غيركم فإنهم لا يقدرون على ذلك وإنما يقدر عليه الله وحده فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله الآية السابعة والخمسون. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أولئك الذين يدعونه من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة ويردون أن يرحمهم ويخافون أن يعذبهم إن عذاب ربك أيها الرسول مما ينبغي أي يحذر وتأمل في هذه الآية وما فيها من المعاني حتى تعيش في هذه الدنيا طالبا الوسيلة بالعمل الصالح تعالى حينما تؤدي العبادات كما ينبغي. ربنا يقول أولئك الذين يدعون يرتغون إلى ربهم الوسيلة ما هي الوسيلة الوسيلة هي المنزلة والقربة بالأعمال الصالحة يعني تعمل أعمال الصالحة تتوسل وتتقرب بها إلى الله تعالى وأصل وسل يدل على التوصل إلى الشيء برغبة وتفسير الايه اي اولئك الذين يزعم المشركون انهم الهه من دون الله من الملائكه والانبياء والصالحين من الانس والجن هم انفسهم يطلبون التقرب الى الله بطاعته من الواجبات والمستحبات ويدعونه ويستعيدون به وحده فلماذا يعبدهم المشركون من دون الله أيهم اقرب اي يتنافسون في عبادة الله والاجتهاد في ضاعته منافسة من يطلب أن يكون إليه أقرب من الآخرين وهذا المؤمن يسعى لأن يتقرب دواما إلى ربه ويرجون رحمته ويأخافون عذابه أي ويرجون بعبادتهم الله رحمته فيبدلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله وإلى رحمته ويأخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصر إلى عذابه فكيف يعبدهم المشركون وثلك هي حالهم وهنا في الآية دكترة المحبة والخوف الرجاء هذه رشاد العبدي حينما يعني يؤديها الإنسان تجعل الإنسان يستثمر لقط وتجعل الإنسان يؤدي الأعمال الصالحة إن عذاب ربك كان محذورا اي ان عذاب ربك كان متقن مخوفا لا أمان لأحد منه فملازمة الحذر من الوقوع في اسبابه تنبغي لكل أحد من ملك مقرب ونبي مرسل فضلا عن غيرهم فينبغي على الإنسان أن يعيش بالحب والخوف والرجاء الايه الثامنة والخمسون وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مصطورا وما من قرية أو مدينة من القرى الكافرة الكافر أهلها إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها أو مبتلها بعقاب قوي من القتل أو غيره بسبب كفرها كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيا مكتوبا في اللوح المحفوظ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أي وما من قرية من القرى إلا سنهلك أهلها بعذاب الاستئصال قبل وقوع يوم القيامة أو نعذبهم عذابا شديدا بتسليط عدو عليهم أو بإصابتهم بالجوع أو بالخوف أو بالأمراض وغيرها، وذلك بسبب كفرهم أو عصيانهم. كان ذلك في الكتاب مسطورا أي ان هلاك كل قرية أو تعذيبها بعذاب شديد قبل يوم القيامة أمر مكتوب في اللوح المحفور. لا بد من وقوعه لا محال من فوائد الآيات القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح. فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. إذن على الإنسان أن يستخدم القول الحسن في كل زمان وفي كل مكان. لأن هذا سيقوده إلى العاقبه الحسنة فاضل الله بين الأنبياء بعضهم على بعض أن علم منه وحكمه فربنا فاضل بين الأنبياء فاختص نبينا بالإسراء واختص إبراهيم بالخلة واختص موسى بالتكليم وذكر في هذه الآيات في إتيان داود الزبور فعل الإنسان أن يهتم بهذا الوحي الذي بين إيدينا بالكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الله لا يريد بعباده إلا ما هو الخير ولا يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم إذن جميع ما في الكتاب وجميع ما في السنة يقول بالإنسان إلى خيري الدنيا والآخرة علامة محبة الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه الله كلنا يدعي أنه يحب الله لكن في المحبة الحقيقية أن الإنسان يسارع في محب الله ويبتعد عما لا يحبه الله إذا علامة محبة الله يعني علامة المحبة الصادقة حينما يقول الإنسان إني أحب الله علامة محبة الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنسحب بها فالانسان يتنافس مع الاخرين في القرب إلى ربه ومولاه محبه وتعظيما وخوفا ورجاء هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم.